لو نموت كتابنا دستورنا بيعت برقابنا جد وبو لو نموت كتابنا دستورنا بيعت برقابنا جد وبو نفتدي بيعاتنا بروحنا Samma råd, målerna är